تمر شهور والحال على ما هي بلاد الشام حراميها تمر على ما هي بلاد الشام حراميها بلاد الشام حاميها حراميها شوها بلادي شوها في وجهها الزاهي عمالة فرسما صانوا أراضيها على شفاي تخيل حكمه لك بر اعاديها يا هر يا خويت على شفاي تخيل حكمه لك بر اعاديها <تصفيق> صابتنا الدواهي ودرعت تشتكي فقدت أهليها دمار بحمصمت زايد وراهي قذايف زمرته هدت أعليها إله الكون لطفك يا إلهي حسسه اغمنا عليها حسافه والعرب مرض ولاهي ولحد يطفو ياخذ بيديها حسافه بس غرتنا الملاهي بخلنا بالدعاء لله بارئ